واختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رسل فأحيا به فأحيا به الأرض بعد موتها وتصرف الرياح آيات للقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وأياته أمرون وَيُنذِرُ كُلَّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ زُوَّاءً أُلَّا إِكَلَهُمْ عَذَابٌ هِينٌ مِن وَرَأِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْلِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أُولِيَاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدَاهُ الَّذِينَ كَفَوُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزٍ أليم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 نَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَفْتَرُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ بما بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا اتُّبْ بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلِلَّهِ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبقدون وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فجدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم أو من مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حقه وساعة قريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظنا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَئْقِنِينَ